وقد تمت عمرتها يقول السائل ما حكم من احتلم في نهار الست من ايام شوال هل يكمل الصوم او لا يكمل الاحتلام ما يؤثر على الصيام لا على صيام رمضان ولا صيام غيره لو احتلم في نهاي رمضان فلا شيء عليه ويتم صومه وصومه صحيح او احتلم في قضاء من عن رمضان لسفر او مرض او نحوه فصومه صحيح او احتلم في صيام نفل صيام الست او صيام البيض او صيام الخميس او الاثنين فصومه صحيح لان الاحتلام لا يؤثر على الصيام مثل ما لو أكل أو شرب ناسيا لأن الاحتلام لا قدرة على الإنسان لا قدرة للإنسان في منعه وقد يحتلم في كل يوم من أيام رمضان والحمد لله أن هذا معفو عنه لأن الله جل وعلا لا يواخذ العباد إلا بما يستطيعون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تصوم الست من شوال دون إذن زوجها؟ لا يجوز للمراه ان تصوم نفلا ايا كان وزوجها حاضر الا باذنه واذا صامت بدون اذنه فله الحق في ان يفطرها ولو طلب منها الافطار مثلا وجب عليها ان تستجيب متى لا يجوز لها أن تستجيب إذا كانت في قضاء رمضان وبدأت في الصوم يعني صامت فلا يجوز لزوجها أن يقربها ولا يجوز له أن يرغمها على الإفطار ويجوز له أن يمنعها من صيام ذلك اليوم يعني قبل أن تصوم يمنعها ولا إثم عليه لأن الوقت موسع قال لها مثلا لا تصومي غدا الخميس من حقه هذا ويجب عليها أن تمتنع إذا صامت بإذنه أو بدون إذنه وهو قضى رمضان فلا يجوز له أن يفطرها لأن المرء إذا دخل في واجب وان كان موسع وجب عليه اتمامه اما النفل فله ان يفطرها ولا اثم عليه ولا يجوز للمراه ان تصوم نفلا وزوجها حاضر الا باذنه يقول السائل نحن صمنا في المغرب مع المملكة وجئنا للعمرة وبقينا هنا حتى يوم العيد وافطرنا مع أهل مكة إلا أن بلادنا في المغرب عيدوا في يوم الجمعة فهل إفطارنا صحيح؟ يقول إنهم بدأوا صيامهم في المغرب وأهل المغرب هناك ما عيدوا إلا يوم الجمعة ونحن عيدنا هنا يوم الخميس <تصفيق> فاقول صيامكم صحيح اذا كنتم صمتم تسعة وعشرين يوما فصيامكم صحيح ولا علاقه لكم بمن تاخر لاننا ما افطرنا نحن هنا الا بالرؤيه لو كنتم تاخرتم عنا لقلنا يجب عليكم الفطر معنا وقضاء يوم لكن ما دمتم صمتم معنا او قبلنا مثلا فيجب عليكم ويتعين عليكم ان تفطروا معنا لان فطرنا مبني على الرؤية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فنحن صمنا يوم الاربعاء بناء على الرؤية وافطرنا يوم الخميس عيدنا بناء على الرؤية ليلة الخميس وصمنا تسعة وعشرين يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهذا فأشار مرة إلى ثلاثين يوما ومرة إلى تسعة وعشرين يوما فهو أحيانا يكون تسعة وعشرين يوما وأحيانا يكون ثلاثين يوما بلا تحديد ما يقال إن محرم دائما يكون تسعة وعشرين يوما أو يكون محرم ثلاثين يوما لا فرمضان أحيانا يكون ثلاثين يوما وأحيانا يكون تسعة وعشرين يوما تقول السائلة علي قضاء من رمضان سبعة ايام وانوي تاجيل صيامها لاحقا فهل يشرع في حقي ان اصوم الستة من شوال كون وقتها محدود ثم اصوم الباقي من كان عليه صيام من رمضان سواء كان رجلا او امرأة لسفر او مرض او المرأة لحيض أو نفاس وأحب أن يصوم الست من شوال. فللعلماء في هذه المسألة قولان. منهم من قال يجوز أن يبدأ بالست من شوال لأن وقتها محدود. فيبدأها ووقت قضاء رمضان موسع إلى شعبان القادم. فقالوا يصوم الست من شوال في شوال ويؤخر القضاء الذي عليه من رمضان هذا قول القول الآخر ولعله آكد والله أعلم وأرجح قال لا يبدأ بصيام رمضان فإن تمكن من صيام الست خلال شوال فبها ونعمة وإلا فلا شيء عليه وقول هؤلاء أقرب إلى الصواب والله أعلم لأمور أولا أن صيام رمضان قضاء الأيام واجب فرض فلا يسوغ للمرء أن يبدأ بالنافنة ويترك الفريضة بعدين ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذا الذي عليه أيام من رمضان هل يصح أن نسميه صام رمضان لا ما صام رمضان كله عليه خمسة أيام عليه عشرة أيام عليه خمس عشر يوم ما صام رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال تكون الست من شوال تبع لرمضان ثم ان المرأة رجلا كان او امرأة اذا كان من عادته صيام الست ولم يتمكن منها خلال هذه السنة لكون الرجل عليه صيام من رمضان لمرض او سفر او كون المرأة عليها صيام من رمضان لمرض او سفر او, سفر أو حيض او نفاس الله جل وعلا يكتب له ما كان يعمل فالله جل وعلا جواد كريم يجري لعبده ما كان يعمله وتركه لعذر بقوله صلى الله عليه وسلم من مرض مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً كتب له ما كان يعمل صحيحاً يعني في حال تركه الشيء لمرض أو ترك الشيء للسفر كتب له ما كان يعمل مقيماً وتركه من أجل السفر فالله جل وعلا يكتب لعبده ما كان يعمله وتركه لعذر من الأعذار وهذا يقول من كان ينوي الست من شوال من ثاني أيام العيد إلا أنه من أجل صلة الرحم ومعايدة أقالبه وأرحامه حيث تستمر أعيادهم خمسة أيام فلو أفطر وشاركهم في هذا اللقاء وأجل الصيام فهل يؤجر؟ نعم إن شاء الله لأن صيام الست من شوال لا يلزم أن تكون من ثاني يوم بعد العيد وإنما هي خلال شهر شوال إلا أن بعض العلماء قال المبادرة أفضل فإذا اخر لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس عليها المهم أن تكون خلال شهر شوال يعني من اليوم الثاني من شوال إلى اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين من شوال كل هذا وقت لصيام الست والحمد لله يقول السائل ما معنى الأرش الأرش هو مقابل القيمة المقابلة لهذا العيب هذا الأرش الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب اشتريت شيئا بمئة ثم تبين لك أن فيه عيب نقول أنت بالخيار بين أن تأخذ الأرش او ترده وتأخذ القيمة كاملة تقول ما هو الارش نقول يعرض هذا المعيب على اهل الصنف انت بكم اشتريته سليما اشتريته بمئة قال اهل الصنف اذا عرض وفي هذا العيب فقيمته ثمانون قيمته ثمانون بهذا العيب نقول انت بالخيار ان شئت تأخذه تبقيه عندك وتأخذ عشرين او ترده وتأخذ قيمته القيمة التي دفعتها كاملة ما هو الارش الارش هذا العشرين الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب يقول السائل اذا كنت في المسجد الحرام وجاء وقت الحج ماذا يجب عليك لا يجب عليك شيء اذا كنت في مكه وانت مقيم فيها منذ رمضان وجاء وقت الحج فانك تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجه مفردا بالحج وليس عليك في هذه الحال هدي ولا يلزمك شيء ولا يلزمك طواف قدوم ولا طواف وداع للعمره ولا غير هذا يقول السائل من صام صيام تطوع هل يجوز له أن يستمتع بزوجته دون أن يحصل الجماع أو إنزال لا باس عليه لأن هذا يتفاوت بحسب حال الأشخاص كما ورد فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه استأذنه شاب في تقبيل زوجته وصائم فمنعه واستأذنه شيخ يعني رجل كبير في تقبيل زوجته ووصائم فاباح له قالوا لان الشاب قد لا يستطيع ان يمنع نفسه من الوصول الى الشيء الممنوع بخلاف الرجل الكبير فهذا الرجل لا يخلو ان كان يعرف من نفسه القدره على نفسه والتحكم بانه لا يحصل منه شيء يفسد صومه وانما مجرد تقبيل او استمتاع او نحو ذلك فلا بأس عليه واما اذا استمتع بشيء من ما يباح له ثم حصل منه انزال فسد صومه لان الانزال يفسد الصوم والاولى البعد عن هذا لان بعض العلماء يرى ان المذي الذي يخرج عند تحرك الشهوة نتيجه الاستمتاع او التقدير او نحو ذلك يرى بعضهم انه مفسد للصوم يقول السائل شخص دين شخص اخر ولكن المدين لا يرجى منه سداد الدين الذي عليه فهل على المدين زكاة في ماله الدين على غير مالي يعني على فقير او معسر او مماطل لا تجب زكاته الا اذا قبضه فاذا قبضه فهل يزكيه لسنة واحدة مضت او يستقبل به حولا جديدا اما اذا كان على مالي متى ما طلبته اعطاك اياه فهذا تزكيه في كل سنة يقول السائل ما الفرق بين قول الامام احمد يرده بالعيب ولا شيء معه وفي الثانية قال متقومه تضمن في الغصب بالرغم ان العبد في الحالتين كان كاتبا ثم نسي بينهما فرق القول الاول يقول اذا كان العيب فيه من قبل ثم علم عن العيب ولو انه تضرر بنسيان شيء ما قال يرده يرده بعيبه ولا شيء له مقابل نسيانه هذه الحاجة التي كان يعلمها وعلل القاضي بعدها بسطر أو سطرين لهذه الرواية الأولى علل قال لأن العين ما نقصت قال يرده بحاله الرواية الأخرى القول الآخر أنه يرده ويرد أرش نسيان هذه الصنعة او الكتابة او نحوها قال لان الصناعة والكتابة متقومة في الغصب كما وضحنا في الغصب اذا غصبه وثم انساه شيئا ما فانه يقوم عليه يقول السائل جئت من الميقات وتحممت وأحرمت ونسيت أن أنزع السروال وطفت وسعيت ليس عليك شيء وأورتك صحيحة والحمد لله لأن نسيان السروال لا يؤثر على, على العمر وعلى الاحرام لأن من لبس المخيط متعمدا غير جاهل ولا ناسي ففي فدية وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات واما اذا لبس المخيط سروال او فنيله او نسي الطاقيه على راسه ونحو ذلك نسيانا فهذا لا شيء فيه والحمد لله يقول السائل اذا طفت طواف الوداع وتأخرت الرحلة الى يوم ثاني هل اعيد طواف الوداع اذا تأخرت الرحلة وانت في مكة فنعم تعيد طواف الوداع واما اذا غادرت مكة ثم تأخرت رحلة الطائرة مثلا في جدة او تأخرت رحلة الباخره في جدة فلا شيء عليك فأنت ودعت وخرجت لكن إذا ودعت على نيه السفر من مكة ثم لما التقيت برفقتك وجدتهم قد اتفقوا على أن يؤخر السفر إلى الغد فنعم ففي هذه الحال إذا ودع الإنسان ثم أقام فيعيد طواف الوداع مرة أخرى ولا حرج عليه أن يعيد طواف الوداع مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك لا شيء في هذا لأنه كلما عزم على السفر يودع ثم يبدو له أن يتأخر فيتأخر فإذا عزم على السفر مرة أخرى ودع وهكذا فلا حرج عليه في هذا وطواف الوداع بالنسبة للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى عدم وجوبه بخلاف طواف الحج البداع في الحج فانه واجب وانما يسقط عن الحائض والنفساء ايش يقول السائل اذا انتقض الوضوء لسبب مرض فهل عليه اعاده الوضوء اذا انتقض الوضوء اذا انتقض الوضوء هذا لا يخلو اذا كان انتقض الوضوء وهو يستطيع من عادته ان يتحكم بنفسه فهذا يعيد الوضوء اذا انتقض وضوءه اما اذا انتقى وضوءه كما يقول لسبب مرض يعني كان ما يستطيع ان يتحكم بالريح تخرج الريح منه بدون قدره على منعها فهذا يتوضا بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل حتى يخرج الوقت فإذا خرج توضع مرة أخرى للوقت الجديد وهذا ينوي بوضوءه استباحة الصلاة لأن حدثه لا يرتفع يقول السائل لخالة قد وافاها الأجل هل يجوز أن أعتمر عنها إذا اعتمر المرء أو حج عن شخص ميت قريب أو لم يكن قريبا له فهو ينفى بإذن الله هذا مما يهدى ثوابه وينفعه إن شاء الله وأما الحي فلا تعتمر عنه الا اذا كان غير قادر على الوصول الى مكه ولا بد ان تخبره قبل ان تحرم بالعمره او الحج عنه يأذن لك في هذا واما الميت فمتى ما بدا لك ان تعتمر عن ابيك او عن امك او قريبك اي قريب فمن حقك هذا والعمره المشروعه هي التي تدخل بها الى مكه يعني تأتي قادما إلى مكة فتأتمر أما إذا كنت في مكة فلا يحسن أن تخرج للاتيان بعمرة وخاصة إذا كنت قدمت مكة بعمرة ثم تخرج لعمرة أخرى لا ما يحسن هذا وأما إذا كنت مقيما في مكة ورغبت في العمرة فإنك تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي عمرتك بالطواف والسعي والحلقه او التقصير يقول السائل قالت لزوجتي أتت قطرات يومين في نهار رمضان لمرض ولكنني لم أتذكر فماذا أفعل إذا كنت لا تتذكر أنك أفطرت يوما من رمضان لمرض أو سفر أو غيرهما مثلا فلا يلزمك شيء إلا إن كنت تعرف من نفسك أنك تنسى كثير النسيان وزوجتك تذكرك بما تنساه فنعم في هذه الحال يحسن براءه للذمة أن تصوم هذين اليومين أما إذا كنت تعرف من نفسك أنك ما تنسى مثل هذا الشيء فلا يلزمك بمجرد قول زوجتك أنك أفطرت لا يلزمك قضاء شيء